صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المهضوب عليهم ولا الضالين و ج ا وزنا ببني إ س ر ا ئ ي ل البحر ف أ ت و ا على قوم وعلى و ق موسوعه ي ع ل ل ى أصنام م ق النابلسي للعلوم الاسلاميه ه موسوعه ا النابلسي ع للعلوم ه أبغيكم الاسلاميه وهو فضلكم وهو فضلكم ن وإذ ج ا ك آل فرعون و ي س موسوعه ن ك م ي م م و ن ك س ا ل ن ا ب ي س ي ل ل ع ل و ن ا ل ا س ل ا م ي ذلكم من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ل ي ل ة و أ ت م ن ا ه ا بعشر فتم ن ي ق ا ت ر ب ي أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة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 ن ظ موسوعه ا ل ل ن ت ر ا ن ب ل ك ن ن ا ظ س إ للعلوم ى ا ج ل ك الاسلاميه ن ظ ر إ ى ل ج فإن س ت ق ر ك ا ن اسماء الله الحسنى تبت إ ل ي موسوعه النابلسي ت ك ع ل ى الاسلاميه ن ب ر س ا شركه ن الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي و و أ م ر ق و م ك ي أ خ ذ و ا ب أ ح س ن ه ا سأريكم د ا ر ا ل ف ا س ق ي ن سأصرف ع ن آياتي ا ل ذ ي ي ن ت ك ب ر و ن في ا ل أ ر بغير ض ا س ل ا م ي ن ي ر و كل س و ع ه النابلسي ب ل ل د ل ا و م ا ل ه س ب ي ل ا م ي ه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 هل يجزون إ ب ا م الله كانوا ي ع م و الرحمن الرحيم الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا م و س و ن ه م قد ل و ا ق ا ل و ا ل ئ ن ا ر ب ن ا ا ق ل و ا لئن لم ي ر ربنا, ربنا ويغفر ح م ن ا ل ن ا ل ن ك و ن ن م ن ا ل خ ا س ر ي ن و ل م ا رجع م و س ى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 موسوعه ا ل ن ا ت ل و ن ن ي ف ل ا ل ع ل بي ا ل أ ع د ا ء و ل ا ت م ي ه و أ د خ ل ن ا في رحمتك و أ ن ت أ ر ح م الراحمين إن الذين سينالهم من اتخذوا العجل الحياة وذلة, وذلة في ربهم غضب وكذلك ل نجزي ا موسوعه ف النابلسي ئ ا ت تابوا ثم للعلوم الاسلاميه ربك من بعدها لغفور رحيم عن موسى الغضب اخذ ل غ ض ب أ الالواح, أخذ الألواح وفي, نسختها هدى ورحمة وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم, للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو, لو شئت اهلكتهم من قبل و إ ي ا ك م ا ل س ف ه النابلسي منا ت ك م ل ا ل ع ه ا م ن ا ل ا ض ل ب ه ا م ن ت ش ي ه أنت و ل ي ن ا فاغفر ل ن ا وارحمنا وأنت خ ي ر ا ل غ ا ف ل ي ن و ك ت ب ل ن الاسلاميه في هذه ا د ن ي ح ه 「私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私のは ف س أ ك ت ب ه ا للذين يتقون ويؤتون ا ل ز ك ا ة